بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين و ا ل ص ل ا ة والسلام على سيدنا محمد النبي بمه وعلى آله وصحبه وعلى أجمعين سنتكلم الامي ي ف م و ض و ع ا ل ت ي م م و اله ت م م لغة و ا ل ق ص د ي ق ا ل ت ي م م ويممته وتأممته أي قصدته. ومنه ت قصدته ت فلانا قوله ع ا ولا ل ى ت ي م م منه الخبيث ن أ ي لا تقصد إ ل ى المال الخبيث لتتخذ منه ص د ق ة ف إ ن الله طيب لا يقبل إ ل ا ط ي ب ة و أ م ا معناه شرعا فهو إ ي ص ا ل التراب إ ل ى الوجه واليدين بدلا عن الوضوء والغسل أ و عضو منهما ب ج ر ا ئ ط م خ ص و ص ة وهو من خصوصيات هذه ا ل أ م ة ا ل أ م ة ا ل إ س ل ا م ي ة لها خصوصيات غير خصوصيات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم له خصوصيات, وهذه الأمة من بين الأمم لها خصوصيات فخصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم من بين أ م ت ه ممتازه ب أ ش ي ا ء تجوز له أ و تجب عليه ولا تجب على الامه او لا تجوز لها من خصوصياتها فمن الخصوصيات التيمم و أ ك ث ر العلماء على أ ن ه فرض ف ا ل س ن د ا ل س ا ل س ة من ا ل ه ج ر ة وهو ر خ ص ة وليس ع ز ي م ة على ر أ ي أ ك ث ر اصحابنا وقيل إ ن ه ع ز ي م ة وقيل قول ثالث ان تيمم لفقد الماء ف ع ز ي م ة أ و تيمم لعذر من ا ل أ ع ذ ا ر ف ر خ ص ة ا ل أ م ر إ ذ ا انتقل من ا ل ص ع و ب ة إ ل ى ا ل س ه و ل ة كان صعبا ثم سهل ب ا خ ت ص ا ر ت ك ل م عن ا ل ر خ ص ة و ا ل ع ز ي م ة باختصار إ ذ ا انتقل ل أ م ر ا من ا ل ص ع و ب ة الى ا ل س و ل ة فهو ر خ ص ة و أ م ا إ ذ ا سرع ولم يتغير هذا يقال فيه عزيمه ة كان الله ت عزم ا ل ى ع عليك أ ن تفعل هذا ا ل أ م ر فيجب عليك فعله وليس هناك بدل له تفعل على أ ن ه ر خ ص ة هذا يقال له ع ز ي م ة أ و انتقل ا ل أ م ر من ا ل س ه و ل ة إ ل ى ا ل ص ع و ب ة أ ي ض ا يقال له ع ز ي م ة فالتيمم هل هو ر خ ص ة أ ي أ ن ه كان في ب د ا ي ة ا ل أ م ر يجب على ا ل إ ن س ا ن أ ن يتوضا و بعد ذلك يعني في ك لا ل ل لا ح و ا تصح صلاته إ ل ا بالوضوء يجب عليه أ ن يتوضا هذا لا شك أ ن الوضوء ع ظ ي م ه ل الأمر في كل الأحوال يجب على الإنسان أن يتوضع ولا تصف أبداً بدون وضوء؟ ثم رخص الله له في حالة كان صناته أبدا أن ثم رخص في تصف في يجب يتوضع بدون وضوء من الحالات ا ل ق ص ة ا ل م ع ر و ف ة في عد غزوات النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام لم يجد ا ل ص ح ا ب ة الماء ف أ ب ا ح الله لهم التيمم عند ذلك يكون التيمم ر خ ص ة بناء على انه سرع في فقد الماء او ان التيمم سرع مع الوضوء على ان الوضوء في ح ا ل ة وجود الماء والتيمم في ح ا ل ة عدمه وبناء على ذلك يكون التيمم ع ز ي م ة وليس ب ر خ ص ة عزيمة وليس برخصة. برخصة نعم فمن أ ص ح ا ب ن ا من قال إ ن ه ر خ ص ة ومن أ ص ح ا ب ن ا من قال إ ن ه ع ز ي م ة ومن أ ص ح ا ب ن ا من قال توسط قال ان كان التيمم الماء الباء ليس موجودا فرع الله تعالى الوضوء في حالة وجود الماء والتيمم لفقد ليس حالة فعزيمة في في عدمه وجود رحى وجودي. وإن كان وفائده ج وجود يجوز و وإن ولكنك د ي كان أن لك المام ما لمرض تتيمم هذا الخلاف في هذا ي ما ك ن هي ف ا ئ د ة الخلاف في هذا ف الرخصه عزيمة ف ام أن نفعل. أن الخلاف في هذا أننا في بأن قلنا إذا ت م ع ز ي م ة عند ذلك يجوز للعاصي بسفره أ ن يتيمم و أ م ا إ ن قلنا إ ن التيمم ر خ ص ة ا ل ع ا ص ي بسفره لا يتيمم ل أ ن الرخص لا ت ن ا ط ه بالمعاصي ا ل ق ا ع د ة التقنيه المشهوره ة الرخص لا ا ت ن ط ب اذا ل م ع ا ص ي إ سافر ا ل إ ن س ا ن سفر ع ا ص ي ة م ا يجوز ل أ ن يترخص لا بقصه ا ل ص ل ا ة ولا بالجمع ولا بالمسح على الخفين ث ل ا ث ة أ ي ا م بلياليها وكذلك ان قلنا ان التيمم رخصه لا يجوز له ان يتيمم واما ان قلنا ان التيمم عزيمه عند ذلك يجوز له أ ن يتيمم ولو كان عاطيا ً ل ت ف ر ي ل أ ن الله أ و ج ب عليه ا ل ص ل ا ة و أ و ج ب عليه مقدمات ا ل ص ل ا ة إ م ا أ ن تكون ماء و إ م ا أ ن تكون ترابا ً ف إ ذ ا لم يجد الماء ف إ ن ه يستعمل التراب ع ز ي م ً وبناء على ذلك يتيمم و إ ن كان عاصي لسفري وقد تكلمنا على هذا الكلام عند الكلام على ا ل م س ي ن حينما قفلنا بين العاصي بسفره وسفر الطاعه ة قلنا المطيع يمسع ثلاثة ل ل أيام ا يمسع ي ي ب ا السفر المضاح وأما العاصر في سفره العاصر في سفره فهذا ما يمسع ثلاثة أيام بلياليها واجمع العلماء عن أنه مختص بالوجه واليدين وإن كان الحدث وكذلك وإن أكبر على في في سفره في يمسع سفره مختص أنه ما يتجاوز الوجه واليدين على خلاف بينهم في مقدار الممسوح من اليدين اختلف المجتهدون هل يمسح كفين فقط ام أ ن ه يمسح يده إ ل ى ا ل م ر ف أ هذه خ ل ا ف ي ة بين العلماء ولكنهم اجمعوا على أ ن التيمم لا يتجاوز به ا ل إ ن س ا ن الوجه واليدين فهو مختص ب ه ذ ه العضوين والدليل عليه أ و ل اجمعت ا ج ا ل أ م ة على أ ن التيمم مشروع وجائز بغض النظر عن كونه ر خ ص ة أ و كونه ع ز ي م ة والدليل عليه قبل الاجماع قول الله تعالى و إ ن كنتم مرضى أ و على سفر أ و جاء أ ح د منكم من الغائط أ و لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صهيدا ط ي ب ة فقد أ ج ا ز الله تعالى للانسان الذي لم يجد الماء ان يتيمم وخبر مسلم جعلت لنا الارض كلها مسجدا وتربتها طهوره اي نتطفر وهناك اخبار اخرى ك ث ي ر ة سياتي معنا بعضها في مواطنه من موضوعات التيمم ان شاء الله والتيمم ليس للمحدث حدثا وانما هو للمحدث حدثا أصغر ولمحدث حدثا ليس للمحدث للمحدث حدثا حدثا اصغر اصغر اكبر فمن انتقض وضوءه و أ ر ا د أ ن يتوضا ولم يجد الماء يجوز أ ن يتيمم ومن أ ج ن ب ب أ ي موجب من موجبات ا ل ج ن ا ب ة التي مرت معنا ف إ ن ه ي ج و ز له أ ي ض ا أ ن يتيمم وتيممه أ ي ض ا في وجهه والكفين ت ما تتغير ك ي ف ي ة التيمم و إ ن تغيرت ط ب ي ع ة الحدث وكذلك الحائط والنفساء بخبر الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم صلى ثم ر أ ى رجلا م ع ت ذ ل ا لم يصلي مع القوم فقال يا فلان ما م ن ع ت أ ن تصلي مع القوم فقال أ ص ا ب ت ن ي ج ن ا ب ة و ل م ا ما في ما أ ع ت ذ ل فقال النبي صلى الله عليه وسلم عليك بالصعيد أ ي بالتراب ف إ ن ه يزكيك فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا أ ن الانسان إ ذ ا أ ص ا ب ت ه ا ل ج ن ا ب ة ي ج وفي ز له أن يتيمم إلا بيجد الماء أو بسلوط وفي الصحيحين عن عمال بن ياسر رضي الله عنه قال أ ج ن د ت فلم أ ج د الماء وكان يعلم ب ر خ ص ة التيمم لكنه ما كان يعلم كيفيتها قال أ ج ن د ت فلم أ ج د الماء فتماعكت في, في التراب ومعك به ج س د و جميعه ظ ن منه ب أ ن التيمم ب ذ ل عن الغسل وكما ان الغسل واجب في جميع أ ع ض ا ء الجسد ت م ع ك بالتراب في جميع أ ع ض ا ء جسدي أ ج ن ب ت فلم اجد الماء فتمعك في التراب ف أ خ ب ر ت النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال إ ن م ا يكفيك أ ن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه ا ل أ ر ض ض ر ب ة و ا ح د ة ثم ن ف ض ه م ا ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه صلى الله عليه وسلم فاذا التيمم يجوز من الحدث ا ل أ ص غ ر وكيفيته م ن الحدث ا ل أ ب ر و و ا ح د ة في كلا ل ح د ث ي ن وقولنا يتيمم المحدث والجنب و و ا ل ح ا ئ ط والنفساء مخرج لمن كان معه ن ج ا س ة أحدث وبه التيمم يرفع الحدث ولكنه ما يزيل ا ل ن ج ا س ة عن الجسد ف إ ذ ا كان مع المحدث ن ج ا س ة ف إ ن التيمم لا ي ك ف ي ب هذه الحاله ولا بد له من استعمال الماء على ما بيناه في دروسنا ا ل س ا ب ق ة ف إ ذ ا التيمم ر خ ص ة فقط في رفع الحدث وليس ر خ ص ة في ا ز ا ل ة النجف ا والمحدث ح د ث أ ص غ ر والجنب و يتيممان ب أ س ب ا ب الجنب و ومن الحقناه في الجنب و هؤلاء الذين ذكرناهم الجنب و والحائض والنفساء والتي ولدت لابد أ ن تكون هناك أ س ب ا ب تدعو للتيمم أ س ب ا ب التيمم متعدده منهم من عدها س ب ع ومنهم من عدها خمسه ومنهم من عدها أ ر ب ع ه والسبب في هذا كالسبب في اختلافهم في عد أ ر ك ا ن ا ل ص ل ا ة او في غيرها من الاركان كما بينت لكم في دروسا كثيره بعض الفقهاء يرى ان هذين الامرين متداخلان وبناء على ذلك يعد هما امرا واحدا وبعض الفقهاء يفصل فيجعل الأمرين, فيجعل الامرين يجعل كل واحد منهما سببا مستقلا هو الذي جعل الفقهاء يختلفون في اسباب التيمم وإلا في الأسباب واحدة تكاد تكون متفقا عليها عند العلماء و ي ن اختلفوا في طبيعه عدها السبب الاول المبيح للتيمم هو العجز عن استعمال الماء والعجز عندنا ينقسم الى قسمين او هو نوعان العجز اما ان يكون حسيا واما ان يكون شرعيا العجز الحسي هو ان لا يجد الانسان الماء لا يوجد عنده ماء اذا كان في السفر لا يوجد في طريقه و ل او في رحله أ كان في الحضر ما وجد الماء وجد فقد الماء فقدا حسيا لم يجده تحت حواسيه هذا فقد حسي و أ م ا الفقد الشرعي النوع الآخر من أنواع شرعي الفقد فقد شرعي. هذا ا ل إ ن س ا ن ي ج د الماء ولكنه لا يستطيع استعماله لمرض فيه او يستطيع استعمال الماء أ لبرد ج د ي د فانه لا يستطيع استعمال الماء الماء موجود عنده إ ذ ا ليس مفقودا جدا و إ ن م ا هو مفقود شرعا أ ي أ ن الشرع رخص لهذا ا ل إ ن س ا ن أ ن يتيمم مع وجود الماء بقول الله تعالى فلم تجدوا ماءا فتيمموا وعدم وجدان الماء سواء كان بالحسن كان بالشرع فإنه يقال إنه غير قادر على التعمال بقول فلم على وعدم فإنه إنه أو غير الماء إ م ا لفقده حس و إ م ا لفقده شرع ف إ ذ ا تيقن المسافر أ ن الماء غير موجود لماذا نحن نتكلم ع ل ى المسافر الان آ ن لأن غ ل الفقد ب ي ك و في السفر في فقل يفقد في يفقد في انفقد في افتراض المدينة أو القرية المدينة القرية تأتي يقع حالة حالة الحضر وأما ما الماء الماء ثلاث أهلها نادرا ما يقع هذا لأنه إلى أو أو وعلى افتراض وقوعه وقوعه فستكون له احكام خ ا ص ة به اذا تيمم وصلى ما هو حكم هذه ا ل ص ل ا ة التي صلاه سنتكلم عن هذا ان شاء الله في اخر مباحث التيمم حينما نتكلم عن ا ل ص ل ا ة التي يصليها الانسان بالتيمم يتيمم المسافر إ ذ ا فقد الماء ليس مرادنا أ ن نحصر التيمم في ح ا ل ة السفر و إ ن م ا نذكر هذه ا ل ح ا ل ة ل أ ن ه ا هي ا ل ع ا م ة ا ل غ ا ل ب ة من ا ل أ ح و ا ل التي يضطر الانسان معها الى التيمم ولذلك قال شرح جميعا في من في الناس أو ا ل م ق يريدون م ي ان يبينوا ان هذه ا ل ع ب ا ر ة التي ذكرها النووي رضي ا لم ل ه عنه أو ذكرها غيره أو ن العلماء لم يذكروها لقصر التيمم على المسافر و إ ن م ا خرجت مخرج الغالب ومفهوم ا ل م خ ا ل ف ة هنا م ه ط ا على ما ذكرنا في الدرس السابق في موضوع المخالفة موضوع ف إ ن تيقن المسافر فقد الماء و على يقين ب أ ن الماء ليس موجودا و ل ا ك ان كان الانسان ع ل ي م ا بالصحراء ويعلم يقينا أ ن هذا المكان لا يوجد فيه ماء هل يجب عليه أ ن يبحث قال هذا لا يجب عليه أ ن يبحث أ ب د ا إ ذ ا دخل الوقت يتيمم ويصلي ل أ ن ه يعلم أ ن ه لا ماء والبحث في هذه ا ل ح ا ل ة كعبث و أ م ا إ ذ ا لم يتيقن و إ ن م ا توهم الماء أ ي وقع في وهمه والبراد بقولهم وقع في وهمه أ ي ج و د ذلك ا ل أ م ر ك ل م ة الوهم عند العلماء ب ا ل ا خ ت ل ا ح لها معنى خاص وهو أ ن ا ل أ م ر الذي ينظر فيه ا ل إ ن س ا ن إ ذ ا نظر فيه وتردد قال يحتمل هذا ويحتمل هذا إ ذ ا نظر إ ل ى شاخص من بعيد وقال يحتمل أ ن يكون هذا الشاخص ب ق ر ة ويحتمل أ ن يكون حصانا و أ ن ا ما عندي ترجيح لاحد و من ا ل أ م ر ي ن على ا ل آ خ ر استوايا عنده استواء كامله لا ترجيح ل أ ح د ه م ا على ا ل آ خ ر العلماء و علماء المنطق والاصول يسمون هذا شكا يسمون هذا يقالوا شك شك في الأمر في ف إ ذ ا ترجح عنده أن ه ذ ان الشاخص ا ص ح أو ترجح ع ن د هذا أن ه الشاخص ب ق ر ة عند ذلك يسمون الراجح ظنا يسمون ظنًا الراجح كل ظن في الدنيا يلازمه في الذهن وهم ما دام رجح عنده أ ن ه حصان يعني مرجوح أ ن ه ب ق ر ة يراجح في مرجوح الراجح في طال المرجوح بقرة. الراجح بقرة نسميه ظن والمرجوح نسميه مؤمن فكل ظن في الكون يلازمه في الفهن ذ ه وهم ن ظن ي الدنيا ي ا ل ز م في ا ل ذ ه وهم م من المدركات ووهم مرحلة المراحلية مرحلة اذا انا تعطوا ثلاث انواع من الظن وراء هذه عندي وعندي وشد ل ل ان يدركوا على سبيل العلم هو ا ل أ م ر الذي لا تردد فيه أ ب د ا كمن نظر إ ل ى بياض هذا السخط وقال هذا أبيض لو ابيض م والسماء ع أهل الأرض أسود له هذا الإنس والجن من يقول أبداً. هؤلاء عندهم عماء ألوان. أنا في عيني أبيض أبيض, وكلنا نراه أبيض. مهما قمنا البراهين والأدلة أمام أن أسود يقول له هذا أبيض البلاهين يقول وكلنا الرائح على المرء له نراه قمنا مهما هذا هذا هذا اسم علم ا س من ه علم هذا القبيل ايماننا بالله, تعالى. ايماننا بالله تعالى من قبيل العلم ولا من قبيل الظن من قبيل العلم من تردد في وجود الله تعالى اسمه كافر قال ان كاني كافر ان الله موجود هذا كافر يجب علينا ان يكون ايماننا يقينيا لا تردد فيه ابدا على فالمدركات من من موجود ظنه يكون تردد تردد يغرب في يكيف فيه يصبح يصبح يجب وجوه اصى إذا اربعة. العلم وهو الادراك الجازم الذي لا تردد فيه الظن هو التردد بين امرين مع ادراك الطراز الراجع وهذا يلازمه في الذهن الوهم وان تردد بين امرين ولم يترجع احدهما على الاخر هذا يسمى عند العلماء الشباب ما, ما سمع هذا فنعيده ولا ت س أ م من التكرار و ا ل ا ع ا د ة ف إ ن فيها ف ا ئ د ة و ا ل ف ا ئ د ة التي لم نذكرها المرات السابقة هي أ ن ك ل م ة الوهم إ ذ ا أ وثقت في غير كتب الفقه يكون معناها ما ذكرنا ا ل أ م ر المرجوح الذي يلازم ا ل أ م ر الراجح في فهم هذا الوهم عند العلماء المنطق والكلام و أ ص و ل الفقر و أ م ا في كتب الفقر ف إ ذ ا ذكر الوهم أ و ذكر الظن فلا يراد منهما المعنى المعروف في الاقتلاح ف إ ن ه م قد يطلقون الظن ويريدون به العلم وقد يطلقون الظن ويريدون به الشك و ك ل م ة الشك قد يطلقونها الظن ا ط ل ق ا على العلم ن ا د ر لكن قد يطلق ويكون ا س ت ع م ا ل ل غ و ي يعني قد يطلق. قد ولكن ك ل م ة الشك و ك ل م ة الوهم يطلقون ت ع العلماء المعنى م ل ل ه ا ا ا في غير ك ل م ة الشك على الظن ي ق ومنه ل ك ة الشك ا على ل ظ و م ن ا ل ق ا ع د ة ا ل ف ق ه ي ة ا ل م ش ه و ر ة اليقين لا يزول بالشك ليس مراد بالشك الشك الاصطلاحي و إ ن م ا مراد و ا به الظن يعني أ ن اليقين لا يزول بالظن فان تيقن المسافر فقد الماء تيمم بلا طلب وين توهمه هل مراده يتوهمه الطرف المرجوح المقابل للظن لا قال الشارح بين هذا اي وقع في وهمه اي زوج ذلك يعني تجويزا راجحا وهو الظن او مرجوحا وهو المهو او مستويا وهو الشك اذا أ ط ل ق ك ل م ة الوهم ولم يرد بها معناها ا ل ا س ت ل ا ح ي يعني إ ذ ا ط ر أ على ذهنك أ م ر التجويز سواء كان التجويز راجحا أو ك ا ن مرجوحا أ و مستوي الطرفين فيجب عليك أ ن تطلب الماء وان تبحث عنه فليس المراد هنا المعنى وهو الطرف الملازم للطرف في الذهن. فإذا وقع في أ ن ه يحتمل وجود الماء يحتمل احتمالا راجحا او احتمالا مرجوحا ا ا ل م او احتمالا متساويا الطرفين ففي هذه ا ل أ ح و ا ل ا ل ث ل ا ث ة يجب عليه أ ن يبحث عن الماء ولا يجوز له أ ن يهجم على التيمم ولو وتعتبر على التيمم فتيمم قبل البأس صلاة عليه هجم يقضيها ويجب فتيمم آثماً يعتبر غيكة صحيحة ويجب عليه أن أن يبحث أن أن وبعد البحث إ ذ ا لم يجد الماء عند ذلك يتيمم ولذلك ن ب ى الشراء جميعا على أ ن ه ليس المراد بالوهم هنا هو المعنى المقصود عند علماء ا ل ا ط ل ا ع وهو أ ن ه الطراب المرجوح ف إ ذ ا توهمه وفي الصحراء قال والله يحتمل أ ن يكون هناك ماء ي ح ت منطقه ل م يتردد بها أ و أ ن ه ظهرت له علامات واماره ترجح وجود الماء ترجح وجود الماء ك أ ن ر أ ى ر ك ب ا بعيدا عنه قليلا قد مر من تلك ا ل م ن ط ق ة وجلسوا و خ ل ب على ظنه أ ن ه معهم ماء ومن المحتمل ان يكونوا قد تركوا الماء سواء كان احتمال ر ا ج ح أ و مستوى الطرفين يجب عليه أ ن يطلبا ل م ا ء ف إ ذ ا توهمه طلبه لكن توهم الماء ليس من شرطي ان يكون في الارض قد يتوهم الماء مع ربك مع, رب مع جماعته الذين يسافروا معه قد يتوهم الماء في رحله قد ي ت وفي ه م الماء السياره ة قد ي ت و م الماء في م س ا ئ ل التوهم ك ث ي ر ة جدا قام بناء على ذلك ي ك و ب ه من المكان الذي توهمه فيه قال طلبه من رحله ورفقته إ ذ ا ظن معه ا ل ا ه ينظر في سيارته في و س ي ل ة نقله هل يوجد فيها ماء او لا يوجد فيها هو انه هل يتهمم هل تهمم المتواجم يقول سورة او يوجد او يوجد واخوانه او كان احتمالكم الماء باقي الطالب ما ان السيارة ماء من فإن الذين لم علي معي يجب يجب بقي شيء يبقى في باقي يجب علي يتأكد يسأل السفر في في حتى يبحث يتأكد أرض فإن وإن اصحابه ونظر ينظر بجميع الاتجاهات ف إ ن احتاج إ ل ى تردد تردد قدر نظره إ ذ ا كان في ارض م س ت و ي ة يكفيه أ ن ينظر و إ ذ ا احتاج الى التردد يتردد ت ر د د ا ل م س ا ف ة التي يستطيع أ ن ينظر إ ل ي ه ا و أ ن يدركها وليس معنى هذا أ ن ه يتردد ويبحث إ ن س ت م ئ د ر ج ة ينطلق د ا ئ ر ة ك ا م ل ة ا ي في المكان الذي يراه وقراه عينه لا في هذه الحالة يمشي م س ا ف ة ط و ي ل ة جدا ويصل إ ل ى الماء و إ ن م ا يذهب إ ل ى مكان يستطيع من خلاله أ ن يرى ما حوله يكون مرتفعا قليلا ما بحيث ي ت أ ك د أ ن الماء ليس بموجود وهذا التردد يجب ع ل ى أ ن يتردد ا ل أ م ن على نفسه أ و على ماله أ و على شيء معه من الضياع أما إذا كان بحيث لو ذهب ليتردد وليبحث عن الماء إ ل ا أ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة من المحتمل أ ن ي أ ت ي ص ب ع و ي أ ك ل ما معه أ و أ ن ي أ ت ي قاطع طريق ويعتدي عليه في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه أ ن يتردد عدم وجدان الماء ا ل آ ن يبيح له التيمم ع استغاذ مسافة يتردد إلى إلى قال أي حج تسمع استغاثته بان يسمعها رفقته مع تشاغلهم لو استغاث بهم طبعا هم يتكلمون وربما يعملون الطعام ر ب م ا اصواته تكون م ر ت ف ع ة فهو يتردد الى اي م س ا ف ة يتردد قال الذي يجب عليه ان ت ر د د له الى م س ا ف ة بحيث لو نادى اصحابه ل س م ع ه مع ما هم عليه من التشاغل ومن ا ل أ ص و ا ت ومن ا ل أ ع م ا ل التي يقومون بها وما وراء ذلك ما يجب عليه أ ن يتردد ل أ ن ه لو تردد إ ل ى تلك ا ل م س ا ف ة والتراث ما يسمعه أ ح د والله تعالى ما يكلف ا ل إ ن س ا ن بمثل هذا وهذا الحد يسمى حد الغوث يتردد الإنسان إلى المسافة التي ذكرناها هذه الحد الإنسان المسافة التي المسافة إلى حد يتردد يسمى تسمى حد الغوث. أي بحيث أصحابه الغوث استغاث أغاثه لو أي قال ا ل إ م ا م النووي في المجموع وليس المراد أ ن يدور الحد المذكور ل أ ن ذلك أ ك ث ر ضررا عليه من اتيان الماء في الموضع البعيد إذن إلى ماذا يعمل؟ قال بني المراد أن يفعد جبلا أو نحوه بقربه ينظر حوالي. أي أنه ينشي لمكان يكون مرتفعا قليلا بحيث يتمكن منه يعمل؟ المراد ثم لمتافة مرتفعا قال جبلا حواليه قليلا يفعد أي لحيث بقربه ينظر أو أو ا ل أ م ا ك ن التي حوله ف إ ذ ا وجد الماء و إ ل ا تيمم وشرط هذا كله أ ن يكون وقت ا ل ص ل ا ة متسعا ف إ ذ ا كان الوقت ضيقا بحيث لو تردد ونظر لخرج وقت ا ل ص ل ا ة عند ذلك أ ي ض ا لا يجب عليه أ ن يتردد فان وجد الماء حينما توهمه ت و ض أ به والا تيمم وصلاته صحيحه فإذا تيمم وصل ومكث في مكانه تيمم من انتقل في ومكث م وصل ن ولم يبرحه وجاء وقت العصر. فوضع ثم جاء وقت العصر فهل يجب عليه أ ن يطلب الماء م ر ة ث ا ن ي ة أ م أ ن ه ي ك ف ي الطلب ا ل أ و ل وفي ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى في صلاه الظهر بحث ولكنه لم يجب واتيمم وفاته في موضعه وجاء وقت العصر قال إذا جاء وقت العصر وقت وقد حدث ما يحتمل معه وجود الماء ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يجب عليه م ر ة ث ا ن ي ة أ ن يتيمم و أ م ا إ ذ ا تيقن ب أ ن ه لم يحدث شيء أ ب د ا يترتب عليه وجود الماء حوله ف إ ن ه في هذه ا ل ح ا ل ة يتيمم فورا ويصلي بدون بحث وبدون طلب هذا إ ذ ا مكث في موضعه ولم يبرحه ولم يغادره ا ل ح ا ل ة ا ل أ و ل ى ه و ه م وجود الماء ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة التي آ ن ا ل معنا تيقن وجود الماء علم ليس ظن على م ع ل المعنى ا ل ا ص ط ل ا ح الذي ذكرته قبل قليل فلو علم ما أ ن يصله المسافر لحاجه على وجود الماء ولكنه ليس قريبا منه و إ ن م ا هو في م س ا ف ة ب ع ي د ة ما هو مقدار هذه ا ل م س ا ف ة ا ل ب ع ي د ة قال المسافر التي يقصدها المسافر في ح ا ج ت ه ك أ ن يريد أ ن ي أ ت ي بالحطب من أ ج ل النار أ و ي أ ت ي بالحشيش من أجل الدواب يأتي بالحلف من اجل ل بالحلف د و ا ب يأتي أ من الدواب المسافر حينما ينزل كما نعرف هذا من أ ن ف س ن ا ينزل ا ل إ ن س ا ن في مكان تكون قريبه منه حاجاته بحيث ي ت ب ك ن من احضارها فيما نورت ا ينزل في مكان قريب من الحطب قريب من العلب فيما لو كانت معه د ا ب ة تحتاج الى علب فما هي ا ل م س ا ف ة التي يمشيها ع ا د ة المسافر من أ ج ل الاحتصاب و ا ل ا ح ت ج ا ش ليست ا ل م س ا ف ة التي يمشيها المقيم قد يمشي 1 ئ ه كيلو متر حتى ي ح ص ن على ا ل أ ش ي ا ء التي خرج من أ ج ل ه ا لكن المسافر ما هي المسافة ما التي هي يمشيها المسافر عادة من اجل ان ي أ ت ي بالحطب او يأتي بالحشيش قال هذا يختلف باختلاف الطيف وباختلاف الشتاء ف ا ل ش ت ا ء ربما يمشي م س ا ف ة تكون اكثر من ا ل م س ا ف ة التي يمشيها في الشتاء ويختلف باختلاف الارض من حيث ا ل و ع و ر ة و ا ل س ه و ل ة فاذا كانت الارض و ع ر ة ما يمشي بها كثيرا وفي ا ا اذا م كانت سهلة ن م ش ه يكون ي ف الارض اكثر من مشيه في الأرض الوعرة. على ذلك هذا قطعا يزيد عن حد ا ل غ و السابق ا ل م س ا ف ة التي يمشيها ل م س ا ف ر للاحتصاب و ا ل ا وغيرهما من ح ا ج ا ت ه قطعا تفوق حد الغوث الذي ذكرناه قبل قليل والذي يقدر تقريبا بحوالي 500 متر. وقد حوالي تقريبا العلماء بانه يقدر قدره متر بعض عصر فرزق يعني تقريبا اثنين كيلومتر و ن ص يعني بين اثنين ا ل ث ل ا ث ة كيلومتر هذا الحد يسمى حد القرب الحد ا ل أ و ل يسمى حد الغرب وهذا الحد يسمى حد القرب ف إ ذ ا علم يقينا أ ن ه بعد هذه ا ل م س ا ف ة بعد حوالي واحد كيلومتر أ و اثنين كيلومتر بعد الفين وخمسمئه متر, متر علم وجود نبع من الماء قال في هذه ا ل ح ا ل ة م ا يجوز له ان يتيمر بل يجب عليه ان يمشي حتى يصل هذا المكان ويتوضا منه او يتزود منه طبعا لأطابه يجب قبل بحد عليه المشي في كل الاحوال افرق انه لو مشى اليه السوء قال لا الا يتضرر على نحو ما في خريطة كل لو على الغوء ذكرناه مسى نحو يتضرر قدير بحيث لا يلحقه ضرر ن ف س نفس ه ما تتطرر بان يصاب بالاذى في مشيه او المال ب أ ن يسرق ماله أ و ينهب أ و يعتدى على حرمه يعتدى على أ ه ل ه يعتدى على حيوان محترم معه في كل هذه الحالات ما يجب عليه أ ن يمشي بل يجوز له أ ن يتيمم و أ ن يصلي وراء هذا التيمم على النحو الذي سنذكر أ ي ض ا سورة ثالثة علم ماء ولكنه فوق ذلك حج القرب قال هذا قطعا يجوز له ان يتيمم ن الان ا انصر ثلاث حالات الحالة ا ا معي ل وان ل ى يصلي ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ن ي ة ان يتوهم وجود الماء وفي هذه ا ل ح ا ل ة ان كانت الارض م س ت و ي ة نظر حواليه و إ ل ا صعد الى مكان قريب ونظر ما حوله و ا ل م س ا ف ة التي يتردد اليها هي ا ل م س ا ف ة التي لو استغاث منها او فيها اصحابه لاغاثوه وهو حج الغوص وتقدر بحوالي خمسمائه متر تقريبا ا ل ح ا ل ة ا ل ث ا ل ث ة أ ن يعلم وجود الماء في م س ا ف ة يتردد إ ل ي ه ا المسافر ل ا س ت ط ا ب او احتشاش وقلنا تقدر بحوالي أ ل ف ي ن و خ م س م ا ئ ة متر أ و ث ل ا ث ة آ ل ا ف متر تقريبا قال هذا إليها شريطة الأمن على النفس وعلى المال على ما ذكرناه في الغوث والحالة الرابعة أن يعلم وجود الماء علي على وعلى على يعلم يجب يأتي شريطة في وجود أن أن حد ولكن فوق هذه ا ل م ت ا ب ة يعني بعد عشره كيلومتر مثلا في هذه ا ل ح ا ل ة ما يجب عليه أ ن ي ت ع ى نهائيا و إ ن م ا يجوز له أ ن يتيمم و أ ن يصلي لكن سنتكلم بعد قليل ما هو ا ل أ ف ض ل إ ذ ا علم أ ن ه سيصل إ ل ى الماء في الوقت هل يتيمم ا ل آ ن أ م أ ن ه ينتظر حتى يلد الماء و ي ت و ض ع منه هذه الحالات ا ل أ ر ب ع ه كي تيقنه آ خ ر الوقت وسيمشي الماء على بعد خ م س ة كيلو متر وهو سيمشي و ا ل آ ن في أول الوقت. في اول ل ق ت الوقت ويستطيع أ ن يقطع هذه ا ل م س ا ف ة بساعتين مثلا تعرف ط ب ي ع ة مشيه ومكان الماء ما بعيد حوالي خ م س ة او س ت ة كيلو متر ولكن دافته تستطيع أ ن تقطع هذه ا ل م س ا ف ة ضمن وقت ا ل ص ل ا ة ما يخرج وقت ص ل ا ة الظهر او كان يركب س ي ا ر ة والماء على م س ا ف ة مئه كيلو متر مثلا وهو يعلم من حال س ي ا ر ت ه واحواله انه سيصل الى الماء والوقت باق لا يخرج الوقت فايهما افضل في هذه ا ل ح ا ل ة الان يجوز له ان يتيمم قطعا ما دامت ا ل م س ا ف ة ب ع ي د ة يجوز له ان يتيمم بكون ا ل و س ي ل ة التي يمتحلها س ي ا ر ة ا ن د ب يعني ربما يقول القائل اليوم في ا ل س ي ا ر ة ان اقطع ث ل ا ث ة كيلومتر ب د ق ي ق ة و ا ح د ة وربما اقطعها بنصف د ق ي ق ة هل يجب علي ان يذهب اليها ابدا ما يجب علي نحن ما ننظر الى ا ل و س ي ل ة لاننا ننظر الى الحالات الطبيعيه ة حالة الطبيعية ننظر الى التي ط ي ي ع ت س ا انسان من الناس ان الناس سيارة كل الناس من عنده بعض بعض ما عنده س ي ا ر ة كما ق ا ل و ا في ق ص ر ا ل ص ل ا ة قالوا اذا سافر م س ا ف ة معينه ة لقدروا ان حوالي ي ت س ع كيلومتر تقريبا إن سافرها ماشيا قصر وان سافرها راكبا على د ا ب ة قصر وان سافرها راكبا ل ل س ي ا ر ة قصر ولو سافرها راكبا ب ا ل ط ا ئ ر ة قصر ولذلك قالوا يقصر ا ل ص ل ا ة ولو قطعها بلحظه ة فلما ي م ن ي الزمن الذي يستغرقه ا ل إ ن س ا ن حتى يصل إ ل ى المكان إلى القصد السفر في أ والوقت إلى م ا الذي ء يقصده إ فإذا ن تهمني أن أن م المسافة المسافة يتيمم ا التي تحددها الشارع جاز وجاز وجدت له له ص ر الطلق فإذا ي سيصل في سيصل ق الوقت والوقت ن أنه أو إلى الماء إلى الماء في آخر باق كما في أ ي ا م ن ا هذه لو كانت المذابه م ع ق و ل ة و ق ر ي ب ة أ ي ه م ا افضل قال ف انتظاره أ ف ض ل من تعجيل التيمم ويجوز له أن يتيمم م ان ي ج و ز يتيمم لا خلاف في هذا ولكن أ ي ه م ا افضل قال انتظار الماء أ ف ض ل من تعجيل التيمم ل أ ن الوضوء هو ا ل أ ص ل و ا ل أ ك م ل إ ن الصلاه به ولو آ خ ر الوقت أ ف ض ل منها بالتيمم أ و ل ا هذا اذا تيقن وجود الماء ص و ر ة ث ا ن ي ة ما يتيقن وجود الماء في اخر الوقت وانما يغلب على ظني يقول الله انا غالب على ظني انه س أ ص ل الى الماء والوقت باقل ن يقين. وهو وهو قدير من ا ع على ظني. ظني ترجع عنده ل غلب للصلاح قال فتعجيل التيمم م ظني. ظني سيظن. انه في اكبر الاظهر. ليش? قال ل أ ن ف ض ي ل ة التقديم م ح ق ق يقينيه نحن ي ن د ب لنا أ ن نصلي ا ل ص ل ا ة على وقتها و هذا خير متيقن يصلي ا ل ص ل ا ة في أ و ل وقتها و صلاته بالوضوء اللي هو مستحب و مفضل م ظ م و ن ف أ ي ي و م يقدم؟ يقدم ا ل ي ق ي ن ا ل م ت ي ق ن على ا ل م ظ م و ن و لذلك قالوا اذا سيقن أ ن ه س ي ص ل الماء في آ خ ر ا ل وقت فتخير ا ل ص ل ا ة أ ف ض ل و إ ن ظ ن ه فتقديم ا ل ص ل ا ة افضل يتيمم ويصلي ولا ا ع ا د ة عليه لان ف ض ي ل ة التقديم م ح ق ق ة بخلاف ف ض ي ل ة ا ل و ق و غير م ح ق ق ة قد يدركها وقد لا يدركها لانه ليس من قبيل العلم وانما من قبيل افضل فلا بالماء هذا الكلام كله الذي ذكرناه متى يكون يعني انا اريد ان اصلي الظهر اطلب الماء من ا ل س ا ع ة ا ل ث ا م ن ة صباحا اذا وصلت ب م ا ء ا ل س ا ع ة ا ل ث ا ن ي ة صباحا وما شئت ما... انا مسافر لست مقيما وبهذا لك أ ن ا م ا استفيد شيئا يعني لو مشيت عشره كيلومتر سيتغير كل أ و ض ا ع ا ل ب ي ئ ة التي أ ن ا فيها ولذلك قالوا هذا الطلب يجب أ ن يكون بعد دخول الوقت ل أ ن ك قبل دخول الوقت لست مكلفا بالطلب ولست مكلفا بالطلب. متى يجب عليك أ ن تطلب يجب عليك أ ن تبصر اذا وجب عليك الوضوء, للصلاة إذا ولا يجب عليك الوضوء الا اذا وجبت عليك ا ل ص ل ا ة وبناءا على ذلك يكون هذا الطلب قبل التيمم ويكون هذا الطلب بعد دخول الوقت ف إ ذ ا لم يدخل الوقت ما يجوز له أ ن ينظر طبعا هذا إ ذ ا كان ب ا ل ن س ب ة ل ص ل ا ة ا ل ف ر ي ض ة و أ م ا إ ذ ا كانت ا ل ص ل ا ة صلاتنا في الاراده ان ص ل ي ص ل ا ة الضحى عند ذلك الان وجب عليه ان يتوضا وبناء على ذلك يجب عليه ان يطلب على الشروط والمواصفات التي ذكرناها قبل قليل ا ا ش ت ر ط ن انسانا وجد الماء ما عنده ماء وما وجده في الطلب الذي ذكرناه ولكنه وجد ماء يباع وجد الناس في المنازل في طريق السفر يبيعون الماء قد يجب عليه شراءه ثمن مثله لثمن يجب عليه ان يشتري الماء بثمن ي مثله إ ذ ا كان سعره معقولا بثمن ي مثله في ذلك المكان وفي ذلك الزمان ثمني الماء في المدينة ثمني الماء المكان الماء لأن الإنسان ينقله كان فإنه والإنسان أن المكان مكان في في في يريد يبيع الطحراء بئرا الحالة البئر إلى ذلك المكان ولو كان قد حفر بئرا فإنه الحالة حفر له تكلفة حفر حفر في فبكل قد وسط الحكمه هذه ذلك فيجب عليه ش ر ا ء اذا كان بثمن المثل فاذا زاد عن ثمن المثل ب أ م ك ا ن الانسان يريد ان يستغل استغلال ثمن ت ب ر ي ق الماء في ذلك المكان ربع دينار او نصف دينار مثلا ولكنه طلب منه دينارا قال ما يجب عليه شراء يتيمم و ي ص ل ويجب عليه ش ر ا ء اذا كان بثمن المثل طيب اذا كان بثمن المثل ثمن المثل نصف دينار وانا لا املك الا نصف دينار ب ح ا ج ة لها من اجل طعامي او من اجل اطعام من معي هل يجب علي الشراء قال لا قد يجب عليه شراؤه بثمن مثلي الا ان يحتاج اليه لدين علي دين ت ذ ان يسدد الدين هذا غير واجب في المال وبناء ذلك ما يجب عليه شراؤه او انه يحتاج اليه في م و ل ة سفره سواء كان السفر مباحا او كان ط ا ع ة ذهابا وايابا ي ف ت ل ض انه يملك عشره دنانير ولكنه سيسافر ويرجع وهذه الدنانير سوف ي ت ك في ثمن وقود ا ل س ي ا ر ة اما يجب عليه شراء الماء لانه ب ح ا ج ة الى هذا المال وليس ب ح ا ج ة اليه الان ولكنه سيحتاج اليه غدا و بعد غد استفدت ا ذهابا و إ ي ا ب ا او انه ب ح ا ج ة اليه ليس من اجل نفسه وانما من اجل زوجته او من اجل رقيقه او من اجل حيوان محترم معه او من اجل نفقه اثناء السفر اجله ا ل ح ر ا س ة التي تكون مع القافله فيما لو كان هذا كل هذه الامور تراعى يعني إذا كان الانسان مختصر معه ولو الطريق على الخدمة كان خادما بان كان يخدمه في فانه بحاجة يجب أن يكون هذا المال ف ا ئ ض ا انظر الى ا ل س م ا ح ة ا ل إ س ل ا م ي ه ويسري ما ي ج ب الله تعالى على ا ل إ ن س ا ن ما فيه ا ل م ش ق ة يجب عليك أ ن تشتري ا ل م ا ل الماء إ ذ ا كان بثمن مثله وشريطه ان يكون المال الذي معك ف ا ئ ض ا زائغا عند ذلك يجب عليك أ ن تشتريه فإن وهب له ماء. وهب وقال أو دلوا الدلو له له له هذا هبا أعاره له الماء قال ماء ماء جاء أحد أصدقائي أحد خذ خذ هذا واتحب به الماء من البئص. قبوله. يقبل الدل ويقبل ا الماء ت ح ب به البئص من و ه يقبل الماء د ل ويقبل ل ا الموهوب ل أ ن ه ليس فيه م ن ة ع ظ ي م ة الناس ع ا د ة يعير بعضهم إ ل ى بعض ويهبوا, ويهبوا بعضهم ب بعضا وذله ما ليس فيها شيء ما فيها كبير م ن ة على ا ل إ ن س ا ن ترهقه ولذلك قال يجب عليه أ ن يقبل الماء و أ ن يقبل ا ل د ل و ف م ا لو وهب ثمنه فهل كان معي رجل ساري فكنت فقيرا او كان معي مال وكان معي رجل فقير ذهبنا الى مكان يباع فيه الماء وهو لا يوجد بعه ثمن الماء قلت له خذ هذا الدينار واشتري به ماء لتتوضا قال لا يجب عليه قبوله لان فيه منا ع ظ ي م ة ق ب و ل المال و ه ب ة المال شكلون على ن ف س ا ل إ ن س ا ن ولاسيما اذا كان ا ل إ ن س ا ن كريما ما يقبل مثل هذا ولذلك ا يليقه على نفسه. وبنعم على وبنعم نفسه رخص له الشارع قال النووي نوهب ثمنه ان شاء ل يقبله فلا ل ه مارع و هل عليه يجب ق ل ل ه ا ا لا رحمه الله ولو وهب له ماء او اعير د ل و وجب القبول في الاصح ولو وهب ثمنه فلا يجب القبول ب ا لعظم ج م ا قال ل ع المنه ة ولو من الوالد و ل من د ولو نسيه في رحله نسي الماء في رحله ونسين معه ماء او أ ظ ل ه فيه بحث عن ن م ا وجدوه فتيمم ولكنه بعد أ ن تيمم وصلى هل تعتبر ص ل ا ة ص ح ح ي ة أو تعتبر ل ا ه ص ح ي ح ة فيمما صلى صلاته صحيحه قطعا انه و صلى وفي ظنه انه لا يملك الماء ق الا انه يجب عليه ان يقضي هذه الصلاه هو اولا نسي الماء الماء موجود في رحله ن س ي ه قال هذه سوره النسيان صوره, صورة طارئه وكذلك اضلال الماء في الرحل قد يبحث عن الماء في السياره ولا يجد هذه ايضا صوره نادره تيمم وصلى يجب عليه أ ن يصلي ولكنه يجب عليه أ ن يقضي هذه ا ل ص ل ا ة التي صلاها بهذا ت ي م م ل أ ن ه هو في ا ل ح ق ي ق ة يقينا مالك للماء إ ل ا أ ن ه لم يجده في ظنه الناتج عن النسيان أ و الناتج عن ا ل إ ض ل ا ل ولا ع ب ر ة ب ا ل ظ ن بيني خطأه البين ا م موجودا معه ا الحالة ء ج فإنه هذه في ي ع ل ه أ يقضله نسيه ثم ت ذ ك ر ط ا م ه صلاتك ص ح ي ح ة ولكن يجب عليك أ ن تقضي هذه ا ل ص ل ا ة و إ ن كان تيممك في ح ا ل ة النسيان صحيح لكن تبين لنا ا ل آ ن أ ن ه أ م ر ليس بطبيعي بنيت عليه ظنا هذا الظن تبين لك خ ط أ عند ذلك يجب عليك أ ن تعيد هذه ا ل ص ل ا ة هو تيمم ما ومعه ماء بيقين فان ا ض ل ا فيه فلم يجده بعد الطلب فتيمم قضى في الاظهر ولكنه لو أضل رحله في الرحال اضل ل ل ر ح ا أ رحله كله ضيع سيارته او أ ضاع جابته لم يجدها ما اضاع الماء في رحله ص و ر سورة نادره ليش ضيع الماء في صعب هذا صوره نادره ولذلك لم يقم لها الفقهاء مزنا اما وضيع سيارته كله كمن أ و ق ف سيارته في أ م ا ك ن حجز السيارات عند الحجاج يمكن يسمع لك مائه الف سياره بحث عن سيارتي س ا ع ة وساعتين وثلاث ساعات ما وجد ا ل س ي ا ر ة ولم يجد ماء هذا قال يتيمم ويصلي ولا يعيد الصلاه ة ل أ ن لانه يملك آ ماء سيارتك لا يملك الان فرقا بين هذه الصورة والصورة ماء ثلاثه و كله ضائعه ن هذا قصر فلم يجده ه يتيمم ويصلي الذي ل أو ذكرناه هو السبب الاول من اسباب التيمم وهو فقد الماء واما بقيه الشروط سنتكلم عنها في الدرس القادم وصلى الله وعلى آ ل ه وصحبه وسلم